الهابة عرص وبشائر ومروج خضر وذلال فيها اشجار وسنافر تفرح بالاطفال الهابة عرص وبشائر ومروج خضر وذلال فيها اشجار وسنافر تفرح بالاطفال نووه نكره الثنافر الحردة تفرح صاف عليكمorg صاف عليكم ولو كان اخر عمل في حياتي ثناءفيرها خير واعطر وثنافيرها خير واعطر تملؤها حبا نجمات لا تودوها واحتوها